117. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا, أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا 117. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 118. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 119. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنها تأكلون وَلَكُمْ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 118. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم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 112. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 113. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 121. فِي في ذلك لآية لقوم يتفكرون 122. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 121. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 122. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 123. إلهكم إله واحد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 121. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 122. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكروا الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقفهم فوقهم فخر عليهم مستقفهم فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 الذين تتوافهم الملائكة ظالمين أفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون 111. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين 112. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا 113. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدل يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 كَذَلِكَ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 122. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 121. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 122. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 117. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لروه الرحيم 117. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون 118. يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يَخَافُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما وَقَالَ 112. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين 113. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون 114. وله ما في السماوات والأرض وله الدين 121. أفغير الله تتقون 122. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 123. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 118. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اَيَمْسِكُهُ عَلَاهُونَ ام يَدُ السُّهُو فِي التُّرَابِ الَّسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 112. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم 111. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم 112. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات سبل ربك ذللا 111. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 ثُمَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَ نِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 117. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون 118. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ إِنِّي أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 والله جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين 121. والله جعل لكم مما خلق ظلالا 122. وجعل لكم من الجبال أكنانا 123. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 122. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 123. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وأوفوا بعهد الله إذا عهتتم ولا تلقد الأيمان بعد توكيدها ولا تلقد الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون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 111. أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 112. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء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 111. إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 112. ما عندكم ينفد وما عند الله باق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 111. من عمل صالحا من ذكر أو غنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 112. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 111. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 112. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 113. وإذا بدلنا آية ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مختير بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهم وبشرا للمسلمين 114. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 115. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم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 111. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اللَّهُ لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 111. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 112. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 121. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 122. إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حليفا ولم يكن من المشركين 123. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 121. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 122. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 123. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه